شاله شاله دنيتي من غالي قلبي النملج بل كفنا على ساق <تصفيق> ريحه الغضايا بضح السوء لنت لي من غالي البن مالك بل كب ناقيها عن العذب من سوء احمس ثلاث يالدي سق ريحه على جمره الغضايا ضحس ويا كما النيا وبلك ولا حراق واصحات تصير بحمسة القلب ان ما طفق الى اصفر لونه دم بشات بلع أصفرت مال يا قوت يطراب لها الموت عطت في ريح فاخر فاضح فاك ريحات مال عمبار بلم فاسم انشوق لقاه بنجر يسمع كل مشتاك رعى الهوى يطراب لها اشتاق نصبوبه مربوبه انت لي غير نو خلاته بفح وراعي الكيف يا اشتاق الا طف جهر صاحي لا دم اصمار قوره كالزمانات بلا وكبرها الطفح زمى صافي الموت ذله على ورح بها خمسة ناك قلن ومزمرن بالاسباب مسحور مع زعفران والشمط لي والعنبر الغلي اللي ما طبوق اي اجتماع هذا وهذا بيتاي صمبهك بيت العقع عن كل ما طبوق معزع فرن والشمطيله انسىك والعنبر الغالي على الطاقي ما إيا اجتماع هذا وهذا بتيفاك صباهك بتلعوق عن كل مخلوق <تصفيق> ثنت لي من غالي البن مالاك بل كف ناقيها عن العذب منسوق احمد لا يا نديمي على سك بها على جمره الغضا يا ضعس